كيف أن الإسلام على لسان نبيه عظم مسألة الرحمة تبدأ بالصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب نهى عن ضرب الوجه فحتى الدواب نهى صلى الله عليه وسلم أن توسم في وجهها وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يضرب أحد من الخلق في وجهه شرع الإسلام لنا أن نؤدب زوجاتنا إن لم ينفع معهن الوعظ ولا هجر المضاجع، ثم قال الله واضربوهن واتفقت كلمة الفقهاء على أنه ضرب غير مبرح ولا يمكن أن يصيب الوجه أبداً وأولئك الذين يبحثون عن قوام الشخصية في ضرب نسائهم خاصة أولئك الذي يضرب أحدهم زوجته أمام أبنائها وبناتها يريد أن يقيم بيتا وهو في الحقيقة إنما يزرع في قلوب أبنائه وبناته غلا وحقدا إن ابن رأى منظر كهذا من أبيه قد يصعب عليه إلا من رحم الله أن يترحم على أبيه بعدما ماته لكن المؤمن العاقل الذي يعرف عناية الإسلام بجانب الرحمة يعرف أنه لا يمكن أن يقع منه أن يهين أحدا أمام من له في أعينهم نظر ومكانه وإنما إذا ابتليت بشخص بين من يحبونه ويجلونه فأجله وأحبه لا يكن في قلبك أن تتشفى من مسلم وأن تريد أن تذله وتهينه على مرأة من الناس